بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أيقدم أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى. صلاة والسلام على عباده الذي اصطفى ثم ما بعد بتفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل انهى رخفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا أقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصره من كلام الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآيات يقول: قل تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماء من البروج وهي الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وقيل هي قصور في السماء للحرسي يروى هذا عن علي وابن عباس والقول الأول أظهر اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولهذا قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، وكما قال ايضا وجعلنا سراجا وهاجا قال وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أي مضيئا مشرقا بنوع آخر وفن آخر غير نور الشمس، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال مخبرا عن نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ثم قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه أي يخلف كل واحد يخلف كل واحد منهما الآخر يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك كما قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وقولوا لمن أراد ان يذكر أو اراد شكورا اي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعباده عباده له فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يوسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويوسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقال ابن عباس قوله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفه يقول من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه النهار أو من النهار أدركه بالليل وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقال مجاهد وقت هذا خلفة أي مختلفين هذا بسواده وهذا بضيع. ذكرنا ان هذه الصورة يمكن تقسيمها إلى أربع فقرات الفقرتين الأولين متفقين في الأغراض ولكن مختلفين في الإيقاع فيمكن اعتبارهم في النهاية فقرة واحدة تجادل المشركين وتبين وتضحت حججهم فيما تعللوا به من رفض الرسالة ومن رفض القرآن والفقرة التي تلي ذلك كانت نوع آخر من مجادلة المشركين بأن تجول بهم في جولة في الكون ومظاهر خلق الله تبارك وتعالى لتدل على عظيم قدرته وفي ذات الوقت ليكون فيها مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك تعالى الذي خلق هذه الأنواع من المخلوقات وقدرها تقديرا وحجز من طغيان بعضها على الآخر سيما فيما حجز من طغيان البحار الكثيرة المياه على الأنهار القليلة المياه بإذنه وقدرته يحجز الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذا توكلوا على الحي الذي لا يموت وكما ذكرنا من خصائص الأسلوب القرآني حسن الانتقال بحيث أن القارئ عندما يقرأ في لو قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره فضلا عن يقرأ صورة واحدة وإن كانت متعددة الأغراض فإنه لا يكاد يلحظ الانتقال من لأن الآيات تمهد الانتقال بأنواع من التمهيدات وهنا يعني على مشارف القسم الأخير من الصورة وهو يخدم الغرض الاجمالي لها وهو كما أن الله تبارك تعالى جعل هؤلاء المجرمين فإنه يهدي من يشاء. من عباد بالغ في وصف حسن أفعالهم وأخلاقهم هذه الفقرة الاخيره من الصورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وبين هذه الفقرة كان التمهيد بإجاز وتلخيص ما مر فيما مضى من الصورة ثم كان هاتين الآيتين وهما كأسلس ما يكون من الانتقال لعثنا الانتقال إن ما مضى من الصورة كان يمزج في النظارة بالآيات الكونية بمعنى تذكير بالآيات الكونية متضمنة لنظارة للمشركين المعرضين بينما هنا صار هنا تضرر بأن ماذا الكلام على الايات الكونية ولكن من مأخذ البشارة ولذلك لا تلحظ هنا أي نوع من التهديد ولا الوعيد بل السكينه في الالفاظ والتعبير وذكر الايات الكونيه من باب ان كلها نعمه يعني مره قبل كده في الايات التي قبلها ذكر الليل والنهار وذكر الماء المالح والماء العذب كان الواضح جدا بلاغيا للمتامل ان المقصود ابراز وجود أن تنوع الخلق ووجود سنه التدافع بين المخلوقات بينما مع انه أعيد ذكر الليل والنهار هنا إلا ان الذكر هنا جاء من باب أن الليل والنهار كلاهما خير للمؤمن بمعنى ان الكلام عندما يأتي عن الإيمان يصطلح الكون كله مع بعض ويصطلح المؤمن مع الكون وهنا صار الكلام في منح آخر تماما فما ذل هناك رابطه بما مضى إن في ذكر على الآيات الكونية ولكن بدات الآية تمهد ان الآيات الكونية دي بالنسبة للمؤمن الليل خير والنهار خير وكلها تشع مع إن الليل في ظلمة إلا أن نور الإيمان الذي يكون من المؤمنين فيه يعوض هذه الظلمة بل يفتثمرها ولذلك تجد إن الآيات أعادت هنا الثناء على الله تبارك وتعالى بهذا الثناء لماذا ذكرنا إن هو مما خص القرآن به الثناء على الله تبارك وتعالى تبارك وهنا لفتة طيبة في ترابط اجزاء الصورة احد صور الترابط انه في فيه لفظ بارز يكرر فيثير الذهن الى ان هذا مرتبط باول مرة سمع فيها هذا اللفظ في اول الخطاب وبالتالي هنا تنبيه انتبه مع ان الانتقال لموضوع قد يبدو مغايرا الا ان ال... كما قيل في اوله في اولها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لك تاني تبارك الذي جعل في السماء بروج فكأن انتبه الى ان المعنين دلو كأنهم فرصير رهان يحتاجون الى التأمل لماذا بدأ الفقرتين بنفس اللفظ مع ان ده لفظ غير شائع نعم غرض منه الثناء ده من جهة لكن في غرض بلاغي آخر وهو التنبيه القارئ والسامع إلى أن يتدبر إلى أن هاتين الفقرتين بينهما قدر كبير من الارتباط إما أن أحدهما يكمل الآخر أن أحد أحدهما يبرز معنى والآخر يبرز المعنى المضاد له وهكذا ها هنا جاء الكلام يعني افتتحت بهذا الثناء على الله تبارك كما افتتحت الصورة أيضا بذلك وتم ذكر بعض الآيات الكونية إجمالا سريعا ولكن مع التركيز على أن كما ذكرنا هذا كله بالنسبة للمؤمن فيه خير قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا من التركيز على المظاهر الجمالية في الكون. والقرآن يعني يفتح القلوب إلى أن تتأمل في جمال الكون وحسن تدبيره لكي يورث هذا تعظيم لله تبارك تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها صراجا وقمرا منيرا فهنا يبقى ال ال ال ال الكلام على كل مظاهر الجبال التي في الكون ومع هذا الإشارة إلى إن وإن كان هذا الكون وهذه الشمس والقمر وهذه المخلوقات نتج عنها الليل والنهار فهذا الليل والنهار اللي كان ضرب بين مثل قبل كده في التقابل بين النور والظلمة التقابل بين الحق والباطل هو جعله الله تبارك تعالى يخلف أحدهم الآخر لمن أراد أن يتذكر، فإذا الكلام هنا سنترك المعرضين المعاندين ويكون الكلام على من أراد أن يتذكر أو أراد شكور تكلمنا قبل كده على القراءات للآية الواحدة وإن الآية الواحدة إذا قرأت بأكثر من قراءة فسرت بهما جميعا أخذ معنى من هنا ومعنى من هنا وإذا من أوجه البلاغ العظيمة جدا هنا دي قرأت لمن أراد أن يتذكر. وقرئت لمن أراد أن يذكر فقالوا يعني ما فائدة كل قراءة قالوا دايما نقول في اللغة التضعيف يدل على زيادة المعنى فقالوا لمن أراد أن يذكر وكأن دي إشارة للتأمل العميق في أسرار الكون بعض الناس لا يكفي أن ينظر إلى الشمس والقمر والنجوم عايز قدر أكبر من التأمل لكي لين قلبه فبعض الناس يحتاج أن يذكر يحتاج أن ينظر ويتأمل ويعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يستشعر في قلبه هذه الروعة وهذا الجمال. والبعض الآخر لا يحتاج لذلك الأمر عنده ايسر فذكر الصنفين لمن أراد أن يذكر ولمن أراد أن يذكر فبعض الناس يذكر بمجرد أن يراه ولا يحتاج إلى كبير تأمل لسلامة فطرته وبعض الناس يحتاج إلى نظر أعمق نسبيا وقيل إن الـ الـ يعني غير ذلك ولكن على أي حال إن هذا من الجمع لمعاني عظيمة في لفظ واحد كما ذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره فكأن الآيات هنا انتقلت بنا من روعة وجمال الكون إلى روعة وجمال وكمال الإيمان وأن المؤمن يستثمر كل ما في الكون لكي يعبد الله تبارك وتعالى وأنه يدرك بما علمه ربه أن هذه السنن الكونية خلقت لحكم فيستثمرها في حكمها هنا بنلاقي معنى جديد وتكرر في آيات كثيرة في ذكر الآيات الكونية وهو التكامل بين الشرع والقذر لماذا الليل يخبرك خالق الليل؟ لماذا النهار يخبرك خالق النهار؟ طب الناس أدركت بالمؤمن والكافر أدركوا أن الليل أنسب للنوم وأن النهار أنسب للعمل. امتن الله تبارك تعالى على الناس بذلك. امتن عليهم بأنه خلق لهم الليل والنهار وخلق الليل سبات وخلق النهار معاش. فامتن عليهم بذلك وهم أدركوه بأنفسهم. ولكن ثمت أمر أعمق من هذا. أنه يكون لمن فاته عمل النهار أن يكون له من الليل مستعتب ولمن فاته عمل الليل أن يكون له من النهار مستعتب فدل ذلك المؤمن ينتفع بكل ما خلق في الكون لأن خالق الكون يخبره كيف ينتفع به كان هذا من التوطئه اللطيفة جدا للكلام على صفات عباد الرحمن ومن شده الارتباط بين الاثنين لو راقبت كده هتجد ان الفقره بتتكلم على عباد الرحمن فقره تكتمل بتتكلم على معنى تام تماما انها بتذكر صفات عباد الرحمن تنبغي ان تكون موجوده فيه ومن ثم دائما ما تكون مناسبه في كثير من الاحيان للوعظ او التذكير ان القارئ اللي عايز يقرا جزء قطعه من القرآن يذكر فيها بمعنى بيكثر جدا قراءة هذه الفقرة وتجد شيء لا ارادي بيجعل القارئ هو عايز يتكلم على صفات عباد الرحمن يبتدي من قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروج كأن في ارتباط القارئ ادركه وإن لم يستطع أن يفسره أدرك في قدر كبير جدا من الارتباط وتلاقي القارئ هو عايز يذكر الناس بصفات عباد الرحمن ولكن من روعه النظم ان كل قارئ تقريبا أو معظم من يقرا يشعر بالارتباط الوثيق جدا بين هاتين الايتين التمهيديتين وبين الموضوع الرئيسي للفقر فهذا فيما يتعلق ببعض ما في هاتين الايتين من اشارات بلاغيه ومن تكامل في المعنى يبقى ان هذه الايات مما يكثر من يتكلم في الاعجاز العلمي عليهما وقد سبق ان نبهنا ان احنا يكفينا في باب الاعجاز العلمي مثال واحد سالم من المعارضه فلا داعي للاستكثار من الامثله ويكون فيها نوع من اللي عنق الآيات أو محاولة تحملها ما لا تحتمل البعض يقول إن إن يعني هنا إشارة إلى الكواكب والأمر اهون من ذلك ولكن يبقى فعلا إشارة واضحة جدا ودي متكررة في القرآن دائما ان القرآن أشار إلى أن ضوء الشمس غير ضوء القمر ولكن ليس هذا يعني أنه بيؤكد أن ضوء القمر ما هو إلا انعكاس لضوء الشمس هذه إشارة إشارة مضطردة في القرآن إلى أن ضوء الشمس نوع وضوء القمر نوع الآن بتوع الفلك بيقولوا أن ضوء القمر ما هو إلا انعكاس لضوء الشمس نقول القرآن أشار إلى شيء من ذلك كما ذكرنا الإشارات العلمية في القرآن إشارات ولا يلزم أن تكون فيها نظرية علمية متكاملة باب الفلك بالذات يجب الحذر منه لأنه إلى الآن معظم ما فيه نظريات وبالتالي قابلة للتغيير اللي بتكلم عليه كتير من اللي بتكلمه في الاعجاز العلمي يقولوا نظرية الانفجار الكوني العظيم دي نظرية القدر الثابت المتحقق من علم الفلك موجود في القرآن بصورة قريبة من التصريح كروية الأرض مشار إليها في مواطن متعددة كثيرة وأجمع المسلمون عليها كما ذكر ذلك الشيخ السلام تيمين وإذا كان الناس مختلفة فيه قبل الإسلام حتى العهد القديم عند اليهود والنصارى في مواطن منه بيقولوا أرجاء الأرض الأربعة فهم كانوا متصورين الأرض مستطيلة وهذا يبقى من من وضع من وضع وليس من كلام الله في أجزاء منه في نص منه بيتكلم على دائرة الأرض فهذا قد يكون مما بقي عندهم من أثر النبوة فهو نصوصه مضطربة في هذا الباب لكن لو تتبعت نصوص القرآن هتلاقي إشارة دائمة إلى تكوير الليل على النهار إلى غير ذلك أيضا مسألة الشمس والقمر في فلكين يسبحون دي قضية كانت غائبة والقرآن صرح بها تصلح واضح جدا فكل القضايا اللي مصرح بها في القرآن واضحة جدا والفلكيين وجدوها بسالة النسبية في حركة الأجرام يعني الليل والنهار يأتي من دوران الأرض ودوران الشمس مين فيهم بيدور حوالين الثاني الفلكين إلى الآن مختلفين كان معظمهم بيقولوا إن الأرض تدور حول الشمس وعموما من الناحية الرياضية لو افترضت لو في جسمين احدهما ثابت والاخر متحرك وانت عكست هتجد المعادلات تطلع معك صحيح ولو الاثنين بيتحركوا بسرعة متفوتة واعتبرت احدهما ثابت والاخر متحرك بالفرق بين السرعتين وعملت معادلاتك هتطلع برضو المعادلة صح فاذا النسبية بين الاجسام تجعل الامر صعب جدا القطع به وان اللي بيرصد, بيرصد هو واقف على الارض فغاية ما هناك ان يرصد الفروق بين حركات الاجرام لكن ما يقدرش يقطع بحالة ان ده ثابت وده متحرك او ده متحرك وده ثابت غايه ما يدركه هو الفرق بين سرعات المتحركه المتحركة اتاحنا لا نريد ان ندخل ولا نخضع الايات الى نظريات تجريبية ولكن بنقول ان اللي في القرآن حق جزما هم كل ما بيكتشفوا حاجة وتصل معهم معاهم الى حد اليقين بيجدوا انها موافقة لما في القرآن وأما ما يكون من نظريات عندهم نتركهم وشانهم يبحثون فيها هذا أمر أباح الله النظر فيه طالما أنه لا يعارض ما هو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى فاذا يعني هذه الايات الاولى بنا ان احنا نقف عندها الوقفه البلاغية العظيمه اللي تثمر التامل والتدبر ومعرفه المعنى وترطب المعاني بعضها على بعض وبالتالي نكون بذلك يعني انتهينا تعالى من هذا القسم من اقسام السورة ايضا او بالفعل شرعنا في القسم الاخير منها لو اعتبرنا الايتين دول من القسم الاخير وانا كما ذكرنا دائما للآيات الانتقالية تحار تخليها ختام للفقرة اللي قبلها ولا تخليها بداية للفقرة التي بعدها من كثرة ما يكون فيها من انتقال سلس تجعلها صالحه لان تكون يعني ضمن هذه الفقرة وضمن هذه الفقر كان بس يعني خارج الموضوع السؤال على قضيه الوتر فال المقصود هنا ان ينبغي قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر فالإنسان عليه انه يحرص أن يكون آخر صلاة وتر، فإذا كان صلى نشاطه وغلب على ظنه أنه لن يصلي ثانية يوتر فإن نشط بعدها صلى والصحيح انه يصلي شفع ولا يوتر البعض يقول يوتر ثاني البعض يقول يصلي أول صلاة الثانية وتر يشفع بالوتر السابق ثم يوتر ثاء الصحيح أنه لا شيء من ذلك يحصل لا وتران في ليلة ولكن هو يوتر إذا غلب على ظني أنه قد فرغ من صلاته فإن نشط بعدها صلى ولكن لا ينبغي أنه يتعمد أنه يوتر وهو يعني ينوي أن يكمل صلاة فالحاصل الآن بالنسبة للإمام القيام هو هو إمام التهجد وبالتالي بيبقى هو حي مض يعني ناوي تماما إنه حيكمل صلاة ينفعش يواظب على أن يوتر في منتصف صلاة الليل لأن الصلاة الليل كما قال صلى الله صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد سبق طب معظم المأمومين بفضل ترك على بيصلوا تاني وبالتالي ما لا لم ينقصهم شيء أما لما بيصليش تاني فلم يفته شيء أيضا لأن الناس لم قال من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ما قالش حتى يوتر حتى ينصرف وممكن الإمام يكون ناوي يكمل فينصرف قبل الوتر فمن صلى معه حتى ينصرف نال الفضيل من صلى معه حتى ينصرف نال فضيلة من صلى, فضيلة من صلى مع إمامي حتى ينصرف فإن كان الإمام عاد وكمل بعد ما حصل الانصراف الواقعي الفعلي وانفتل من صلاته وكمل سواء كمل لوحده أو كمل مع حد تاني أو كمل نفس اللي صله وعلى ذلك ناوي يصلي تاني يوتر لنفسه يوتر لنفسه ولم يفته أي فضيله البعض حيقول فاته الدعاء في الواقع يعني احيانا لا يكون في فرصه لادراك كل المصالح فيدرك اعظمها وعلى اي القنوط في هو دعاء المقصور الوجيز والاصل ان الزياده عليه لا تكون راتبه مشكله ان احنا دايما نزود وبعدين يحصل يعني امر في العقل الباطن إنه كأنه ده ذروة سنام قيام رمضان دعاء القنوط الذي فيه زيادات على دعاء القنوط المأثور الواقع إن ولذاك دايما كنا بننصح الأئمة إنه يعني بين الحين والآخر يقمد بدعاء القنوط المأثور فقط حتى لا يحصل نوع من أنواع الارتباط كما يحصل الآن عند كثير من الناس نعم رمضان شهر الدعاء ومن آكد العبادات في رمضان الدعاء ولكن مش محلها الوحيد بل إن الاولى أن يبقى محل الوطر القنط المعتاد وأما الدعاء فعند في الصحر وعند الإفطار وطوال اليوم ونحو ذلك وعلى أي إنفل يتر لنفسه برضه يقنط وهذا سنة وإن يدعو لنفسه ما شاء ايضا هذا جائز وليس سنه السنه هو دعاء القنوط الايه المقصور فهذا الـ يعني الـ اقتضى يعني ان هذا الترتيب في ذلك العمل ان امام القيام هو امام التهجد وبالتالي بينصرف قبل الانيوتر بينصرف الناس فمن لا ليس له لن يستطيع أن يصلي مرة ثانية يوتر لنفسه ومن سيصلي مرة ثانية يدخر الوتر اللي يكون في آخر الليل فيحصل بذلك اصابه السنة نسى الله تبارك تعالى أن يوفقنا لما يحبه أرضا هذا استغفر الله عليكم والسلام.